أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله رب البرايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهاب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب الله ورب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ويرمنا فيرا ووفقني عملا مقبولا وابلرزقن واستعن وانتب علينا توبه نصوحا وتوب علينا توبه نصوحا استغفر الله رب البايا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 بل برايا أستغفر الله بدال خطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي اسعى وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني ايرما دَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا اسْتَغْفِر أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير وَوَفِقْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا وَهَابَ لِي رِزَقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر be أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله رب البرايا وهاب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة ولا وهب لي رزقا وسعاء والتوب علينا توبة نصوحه والتوب علينا توبة نصوحه أستغفر الله رب البراء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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وَهَبَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَ أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما دَينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا استغف أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير وَوَافِقْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا وَهَابَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا بدن نصوحا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب ال الخطايا ربي زدني علما في غا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسع واتوب علينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغضايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله الخطايا أستغفر لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة لَ وَهَبَ لِي رِزْقًا وَاسْتِعَانَ وَأَنُوب عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَارِ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 ير الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما واوفقني ووافقني ما ب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 في و واسقني عملا مقبولا وهابل رزقا واسعا وان علينا توبه نصوحا وتوب علينا توبه, نصوحا وتوب علينا توبة صنحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب العالم عِلْمًا نَافِعًا وَوَافِقْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا وَهَابَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا ثَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الخطايا ربي زدني علما نفرنا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا علينا توبة نصوحها واتوب علينا توبة نصوحها أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغضب. أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهاب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا بدنا صوحاً أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أست وله وهابل رزقًا وسعًا والتوب علينا توبة نصوحًا وتوب علينا توبة نصوحًا أستغفر الله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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علمًا هاب لي رزقا وسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نا في غا ووافقني أما لمقبولها وها بلرز ضان وسعى واتوب علينا ثوبة نصوحا واتوب علينا ثوبة أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغضايا أستغفر الله رب البرايا بل برايا استغفر الله بن الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله بن الخطايا ربي عِلْمًا نَافِعًا وَوَافِقْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا وَهَابَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله خوفا ربي زدني ايلما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واستعانه واتوب علينا توبه وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغطا أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله أَيْلَ مَنْ أَفِعَلَ وَأَفِقْنِي عَمَلَ مَقْبُولٌ وَهَبْ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً صُوَحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا بدنا صوحاً أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أست لَمْ وَهَبَ لِ رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَارِ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 بير الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافع ووافقني عملا مقبولا وَهَبَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَايَا أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما. لَمْ وَهَبَ لِرِزْقٍ وَاسْتِعَانَة وَأَنْتُب عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحَا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَارِ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 علينا توبة نصوحه واتوب علينا توبة نصوحه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من القبض. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله بلا الخطايا أستغفر ربي زيدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهاب لي رزقا واسعا وتوب علينا تَنَصُّحَا وَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُحَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَايَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنَ الْخَطَايَا أَسْتَ وَهَبَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَأَنُوبُ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَ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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وَهَاب لِي رِزْقًا واسعًا وَتُوب عَلَيْنَا تَوْبَةً صُوَحًا وَتُوب عَلَيْنَا تَوْبَةً صُوَحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ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 the وَوَافِقْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا وَهَابَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا ثَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا ثوبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله بلا الخطايا أستغفر. علماً نافعاً ووافقني عملاً مقبولاً وهاب لي رزقاً واسعاً وتوب علينا توبة نصوحاً وتوب علينا Saya وَهَبْ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَأَنْتَ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَ أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير توب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا استغفر الله رب البرايا استغف أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زيدني علما علينا توبه نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا استغف أستغبير الله رب البراية أستغبير الله من الخطايا أستغبير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 Sari kata oleh SDI أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا أستغبير الله علي رزقا وسعا وتوب علينا توبة نصوحه وتوب علينا توبة نصوحه وَهَابَ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَاتُوبَ عَلَيْنَا ثَوْبَةً نَصُوحًا وَاتُوبَ عَلَيْنَا ثَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْبَ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 وبعلينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا استغف أستغبير الله رب البرايا أستغبير الله من الخطايا ربي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 زيدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهاب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله اغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ارمنا فيرا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسع علينا توبة نصوحى واتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من القضاء.